بسم الله الرحمن الرحيم والنج الى هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما يرافق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى هو مرة فاشتوى وهو بالعفق الأعلى ثم دمى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأرحى إلى عبده لا أرحى ما كلف الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فلقد رآه نزلة أخرى عند شدرة انتهى عندها جمة المأوى إذ يغشى الشدرة ما يغشى ما زاغ البطر وما طغى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ فظًا أَتَرَأَيْتُمُ النَّاقَةَ الْعِزَّ وَمَا تَسَارَفَتْ بِالْخُسْرَى يَلْقُمُ الذَّكَرَ وَلَهُ الْأُنثَى ذَلِكَ إِذًا قِسْمَةٌ رَبِّيَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ فَلَيَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَابِقِينَ إِذْ يَتَنَازَعُونَ فِيهِ الْأَمْرَ وَيَصْرَعُونَهُ وَيَبْغُونَ بِهِ الْأَسْبَابَ وَلَوْلَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الرَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ لَا كَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَالَّذِينَ يَرْتَجُونَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَكُنْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ يَحْكُمُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَاضِي الْعَظِيمُ ليسمون الملائكة تشلية الأنسى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عنه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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليبذي الذين أساءوا بما عملوا ويبذي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والسواحش إلا لمن ينبعوا واتوافع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجمة في بطول أمها فيكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي فولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإذا راهي من الذي وفى ألا تهر واجعة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما شعى وأن شعيهم سوف يرى ثم يجداه الجداء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن له هو أضحك وأبكى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ قَدْ رَأَىٰ ثَمُودَ وَهُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْعَكَبَةِ يَعُوذُونَ بِرَبِّ لَهُمْ مِن تَحْتِهِمْ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وأنه أهلك عاد بالأولى وتمود فما أدقى وقوم موحي من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فَإِنَّ إِلَى آلِهَتِكَ تَمَرَّىٰ ۚ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَلِفَتِ الْأَهْلُ فَلَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَأَنذِرُونَ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ عَذَابَهُ فَتَوَّضَّحَ لَهُ وَلَا كَلَّهُ وَأَتَمَّهُ اسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا